Och jag är oseende, jag har inte sett någon som ser mig. Och jag är oseende, jag har inte sett någon som ser mig. Och jag är oseende, طريقنا حنمشي ولتوكل على خيره الله بالصبر الصعب حيتسهل بما شاءت الله طريقنا حنمشي ولتوكل على خيره الله بالصبر الصعب حيتسهل بما شاءت الله والحق مأيت خطوينا وبندعي المولى يقوينا والرأي في إبنا على بر أمان في طريق الخير بسلام نبني ويعلى البنياء والشعب هو السايد تنزل <تسل تسل> إلى الياسايد <تسل الهدى> والشعب هو السايد تنزل يا <الهدى> جانبي بالي و الشام هو الزين الدنيا يا زين شعب هو الزين الدنيا يا زين شعب هو الزين كل طوبيا جنبي بالي و الشام هو الزين بالامر الشوره بتجمع وتملها دخنا بيدحقها بإيمان وثبات في الأمر الشورى بتجمعنا عيلا وخوات وتملها دخنا بيدحقها بإيمان وثبات والشعب مطروع الهامة وتاريخنا له ألف علامة والرأي في إبنا ومركبنا على بر أمان في طريق الخير بسلام نبني ويعلى الغنيان والشعب هو السايد بس يا زايد والشعب هو السايد بس ليلة يا زايد والشعب هو السايد الحمد يا عدو نادم والأي والشعب هو زايد، الحفل صوت يا علا وينادي بهؤايذ والشعب هو زايد. <تصفيق> يا بلدنا يا بلد الخير كله مجدك عنواني، دمافيش إنسان أبداً يكره دير ليد الإنسان. يا بلدنا يا بلد الخير كله مجدك عنواني. ده مفيش إنسان أبداً يكره خير للإنسان كلنا بالحب بقينا أخوات والمولى يبارك في الخطوات والرأي في ومركبنا على بر أمان الخير بسلام نبني ويعلى البنيان والشعب هو السايد الدنيا يا تايب الشعب هو السايد الدنيا يا تايب الشعب هو السايد قدك تو ضي على ولادنا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 och jag är huvudet, vi har minst en via där vi lämnar vi ätit